بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحقيقة ما الحقيقة ما, الحق ما الحق وما كَمَ الْحَافِظَ وَمَا أدْرَاكَ الْمُحَافِظَ كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا, وأما عاد فأهلكوا فأهلكوا بريح صرصر صر عاتية فأهلكوا بريح صرصر عاتية عليهم سبع ليال سبع ليال وَتَمَانِيَةَ أيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا الْقَوْمَ فِيهَا الْقَوْمَ فِيهَا صرعك أنهم أعجاز, أعجاز نخل قاوية. فهل ترى لهم من باقية؟, فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فِي الرَّعُونَ وَمَنْ قَبِلَهُ وَالْمُكْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وَجَاءَ قبله والمؤتفكات بِالْخَاطِئَةِ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية.فعصو رسول ربهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكره. لنجعلها لكم تذكرة, تذكره. وتعيها أذن وعيه. تذكرته وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصّلّ. صُولِ نفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا نفخَتْ صُولِ نفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَ دُكَتَ ك تواحدة، في يوم وقعت الواقعة، في وقعت الواقعة، وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية والملك, والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَاأُمُّ قَرَأُ كِتَابِهِ فَيَقُولُ هَاأُمُّ إني ظننت أني ملاق إسابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا واشربو هنيئا بما أسلف ثم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية وهم من أتى كتابه بشماله فيقول. وَأَمَّا مَنْ أُوتَيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ فَيَقُولُ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما سُلطانية هلك عني سُلطانية خذوه فغلوه, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم, ثم في سلسلة زرعها ثم في سلسلة ذرعها ذرعها تبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحب على طعام المسكين ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم ها ولا طعام إلا من غسلين. ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكلون إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون، فنا أقسم بما تبصرون، وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تَذَكَّرُونَ تنزيل, تنزيل من رب الْعَالَمِينَ ولو تقول علينا الْعَالَمِينَ وَلَمْ ولو تقوى علينا بعض الأقوال، لا منه, منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوثين. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لتذكرة لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق اليقين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسسبح بسم ربك العظيم.